السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل علينا و وصلى الله وسلم وضارك على محمد الذي أرسله رسوه إلى الناس جشيرا ونزيرا وعلى آل محمد وفقه وسلم في أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس في العروة الله عز وجل أن هو ولي الإجتام أن يمسكنا حتى للقر تكلمنا في اللقاء الفائز عن مساله حكم ساعد الشيخ قررنا ان غير ما غيرنا الله كفر وشكلا وليه هو كفر لانه ذاك التفاوض وقالنا كلام اهل العلم مش من عندك زي ما قلت لك ان كل قول انا حنقلك فيه كلام اهل العلم مش من عندك طيب قلنا في الدخاء اللي فات قضية إنه تبقى الله دا كفر حد يقول لك لا يا جماعة دا كفر أبط كفر مخلص والمعين دا حاجة تاني دا حنجلها شاء الله لما نبدأ نتكلم عن المسائل وتقسيمها وإيه هو القوة المعين اللي نخص ما؟ لما المهم أنا عالدة كنتا الآن ساعة ما تسمع خيصي الحاج أسمعه حكم أنزل الله دا تعبين أنا أنصح لك هذا الشرك أكبر للعزب لا, لا يفتح صاحبه يقول فيه ابن تهيني رحمه الله وضع القيم رحمه الله وضع وغيره يقول هذا الكفر الذي لا يفتح صاحبه نسأل الله عز بالعطيس الذي يتوب منه وقبرة يبقى قرر لكلام أهل العلم في القاضيس أنه كفر بقية شيء آخر وهو أن من فعل السلف فعل هذا حكم بالدخول بقى في هذا الأمر دي إن كان عضوه هو تحتاج مجلس كاعدة في السلف دي لأنه عضوه بسبع نفسه إذا كان هو يؤثم في نفس الأمر كواحد راح انتخب ولا الكلام ده كله هذا التفكير أدعوك فلأنت تتوب مد إلى الله عز وجل منكم هذا الله عز وجل علينا جميعا تتوب يا الله عز وجل فتنة عظيمة جدا أيوان تتوبوا يا الله عز وجل طيب اللي دخل فيه يعني طيب بقي نوع آخر هذا النوع يلحق بسأل الشر طب الأولان عمل السيدة كان عيبة التمدر من يرى الجو ده تسئل انت دلوقتي الديمقراطيه كفايه يقول لك اه ما عارف ما كفر وانا خلي بالك لا يمكن عمل انا يقوله له والله خالد كويس اللي لك <تصفيق> بالنسبه اللي عملها هو ليه قوي <تصفيق> المشكلة في مشكلة تبقى سلامه اللي عملها ولا كلامه هو نفسه عارفين المشكلة هنا ايه اخو خلي بالكواب في المسائل دي, دي كواب المشكلة هنا عارفين ايه ايه المشكلة هي انه بيقول كده يرى زواج الكفل وعايزك تخلي بالك ان الخلط دي, دي كواب اول 22 مسائل في العديدة شبه بعض ورهيب اعودهم بعض تخلي بالك احنا مش بقوله هنا انت ابقيت عليك مؤخزة شرعية بتثبت انك انت بتقول الكلام ده على عليك لا اذا انا بقول انت عاكب تبقيل اللي بتعامل فيها ربنا بقى لأينا ان هو عقده ايه بقى هو عقده ميال يعني هو والله جايت انا مش عمله انا تغطية مش عمله لكن ده جايت عادل زي ايه بالضبط زي واحد يقول لك والله انا, أنا لا افضل سمم ابد ابد توع الكلام ده ده كلام كفر يفرني وليلا عبد جير الله عزيز بالله يقول لي طيب بس في ناس بكيز ودرايا كنان فيه دولار يقول لي الله يعني ممكن هو يعني له هنا مش حكم الثاني الثاني هنا اللي قال ده بيقول بقى مع ربنا ربنا مش أبداً بس ممكن تجد ممكن تجد الأول دليلة دليلة دليلة أصابعه في في حال الجري إذا ليك تقول جواز إلخ ليه حق الأول أنا أعتقد الجواز إنه يا أخوة لما بيعتقد الجواز يبقى عملي يبقى عمتك تكتب هنا ولا هو عملي يبقى عندنا هنا مسألتين في الشريعة عند بنات من مسألة تصديق الخبر ومسألة التزام الخبر خلي بالك من المسألتين دول بص, بص ربنا فحاط على بيقول ايه خلي بالك خلي بالك ربنا فحاط على بيقول ايه لما ذكر الله عز وجل مسألة مسألة الصعب والتكديد قال الله عز وجل ولا صلى خليك انا معايا خلصت خلصت ولا خلصت خلصت خلصت خلصت خلصت خلصت خلصت خلصت خلصت ايه؟ خلصت خلصت خلاص كذب الخبر كذب القرآن والسنة خلاص خلصت خلاص خلصت طيب خلصت خلصت خلصت تبتزك أصدق الصدق مالتوالي جاء إيه وقالك إنه لم يلتزم الصحر فربما كان مصدقا ولا يلتزم يكون مصدق لكن لو في ليس يعني يعني اعتقد إنه بيوث إيه خلي بالك متعاصي يعني الحد ولا يبخاصي إنه مكفر الغطارة أخلي بالك يعتقد إنه بيوث إيه يعني ما عميش بالأمر لأي يعني ده أمر عارفين لما بيجي الأصليين يعرفوا يعرف الامر الوجود في الشرق يقوله ايه يقوله هو أمر بيه الشارع على وجه الحتم والإستجان فلو ايه الإنسان اعتقد إن, ان الامر ده يعني انسله أخي مصدر ربنا أمر ده لك اه يقوله يعني ناجي كل رب صدر ربنا كل شيء ما حاجه بصدر اعتقد ان الامر مش على الحتم ومخيط ومخيط ومخيط ومخيط ده هو عدم إنتجان من الامر الله عزيزي عالم الحجزة انت بقى اكتت هو تتتولي عن الإسلام اسمع بقى الكلام الجديد أوذى بسيطة الإسلام المتوينية رحمه الله يقول إن الإيمان إن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق وإنما هو الإقرار والطمئينة ابتمادي عرف الإيمان يقول إنما هو الإقرار والطمئينة وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخيط للخبر وحيحه فأما الأمر فليس فيه تفتيح من حيث هو أمر، وأما الأمر فليس فيه تفتيح من حيث هو أمر وكلام الله. قال بدر من حيث هو أمر وكلام الله. فأما الأمر فليس فيه تفتيح من حيث هو أمر. وكلام الله خبر وامر ابن تيميه بيقول لك ان الامر ان الخبر تحتاج انك تصدق تقول لي وانا وانا النهارده بقول لك فلان دي اقول لك ايه خبر ودي خبر مش منجي تقول طول والله لم تصدقك تصدق الصرا يبقى ده تصنيف كويس طب الله لنا كان أمر بس كان خبر بس يعني اخواتك من امم دي اسمه كان جلبات ولا كان فيه وقيم الصلاة واسس زكاه أعوذ بالله ها كان في كده يبقى كان في امر الرسول يقول لك ان الخبر بيخص التصنيف انما الامر ليس من في الجمله اللي فيها التصنيف انما الامر من حاله هو انما يخص ايه القدر العمل ولا يقول لك دي وانا قلت لك بقوله اقول لك معنى التصنيف كده اوكي طب انا بقول لك حاجه على حد ثاني ولا حاجة ولا بقول لك انت انت ف نقول ان وتلام الله خبر وامر كلامه بقى فيه خبر وفيه ايه امر فالخبر يستوجب تصديق مخلص والامر يستوجب الانقياد له الاسلام وهو عمل في القلب بماه الهجوع والانقياد للامر وان لم يفعل المامور به فاذا قوبل الخبر بالتصديق والامر بالاقيان فقد حصل اصل ايمان في القلب وهو الطمئنينه والاقرار فان اتفاقه من الامن الذي هو القرار والطمئنينه فذلك انما يقصد الى استقرار القلب التصديق والانقياد اثاره المدلول على خاتم الرسول كلام تغيير حول ده موجودين طب صار المسؤول على تتم الرسول خلي بالك من المعنى ده اللي هو ايه انه بيسد ياخذ الحق في القائل ال... الخبر يستوجب الانقياد والاستسلام طيب هو طب ما هو العصمه ما مبي... بينقض اقول لك اه بس بيسد خلي بالك يعني تقول له ربنا قال واقول له صلاه بتصليش يقول لك ده ده أظن الله سبحانه وتعالى يرزقني وصلي، لي وصل لي كده ده مقر هو بالقرمه وكل حاجه خلاص, خلاص؟ انا روحت اني اقول له اكيد الصلاه لك الاول الموضوع لا سته بتقول لك والله ده بس في قام ده هو عاد الروتين خلاص يعني اللي زي ده اللي كانت نوخته كده يا ريت الخدام ده هي عاده انا عايز استعملها عميله ده الامر عم. عم. طبعا اللي هو المسائل الكبيره اللي فيها من... المسائل دي فده بس الامر الحسن لله عز وجل بعد ان بلغه فاذا كده مش متزم الامر بالك فاذا حصل ده صار ناكده لذلك غير الله بين المعنيين فالف لا صدق ولا قلى ولكن كذب وتولى فالحفظ المتزم الخبر ولم ينقض. ولم ينقض الى هذا الى هذا الخطب ايضا فلم تسمعوا ذلك هذا قبل ذلك يا اخوه كلام تاخر الاستاذ تامر الرحمن الله لما قال الاسلام هو الإسلام لله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت فزي هل الاستسلام ذلك لذلك في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت شرع عليك الواجب يبقى واجب صرع عليك المستحب المستحب مخير ولذلك علماء تقولوا ايه يقولوا ان ان الحكم حكم الله عز وجل جل جلاله الحكم إيه هو الخبر والاقتضاء والتخيير الاقتضاء والايه والواذن والتخيير والوضع يعني ايه الكلام ده يعني الانسان بيكون عنده اقتضاء الخبر الامر يقتضي الوجوب ان يحاضني الا البثاث او يقتات اللحم خلاص وبعدين عندك المطلوب المستحب يبقى في اختيار وبعدين عندك المباح وبعدين عندك وبعد بعد عندك الوضوء العقود فسد العقود صح كده يبقى لازم تاخد بالك من المساله دي يبقى ايه يبقى يبقى كون انك تعتقد وانت بتعبد ربنا اني والله ممكن الواحد يكون ممكن ان يكون ممكن ما يكون ممكن ان بس هو ممكن ان ممكن دي يكون ايه؟ ان ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان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 ان يهتم يعتقد أنه جاء يلحق بمن حرمه زي ما عبروا وده ولا كلام اهل العلم كلام ابن تيميه رحمه الله وكلام ابن القيم الله وكلام غيره من اهل العلم اللي رمته في الدرس الفايت لما الحرام ما حرمه الله ورسوله فلا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما حله الله ولا شرع إلا ما شرعه الله ولدي الا ما شرعه الله ومن توغى لغيره فخليه توغى ولا تجازى ومن لغيره أو لنفسه شرعا غير قرى الله عز وجل فهو كافر مشرك قال ابن القيم رحمه الله في مدارك التنزيل لا يستخدق العرضه إذن الدائره من هدن الزوز حتى يتخلص من أمور ذكر الكفر أولاً والكفر أكبر وأصبر وبعض مأسف المستأكينة دي تطرق من الكفر إيه؟ للحكم بانذ الله عز وجل فذكر أنواع للحكم ده هنجيبه إن شاء الله للناس اللي بتقول لك ابن طيب بيقول لك ان الاخذ مكره هقول لك ده معناه ايه إنما المهم هو لما اتطرق لنوع من, من أنواع الحكم غير عند الله أنواع مكسرة أنواع مكسرة. دي انواع من مكثره انواع متكثره اللي هو الحكم اللي في داخل دائره الشريعه مثل المبادل وهكلمنا في مساله التبديل في في اذافاق ان شاء الله خالص المهم إنه قال ابن سهل رحمه الله قال ثم صالح الحكم غير الله قال ان فقد هل بقى تعتقد يا اخويا ان اعتقد إن انه غلو وان انه مخير فيه معك يقول انه حق الله تعالى فهذا كفر اكبر يعني كفر كفر ما خلي بالك مزايد الثالثين منزله طيب قال ابن تيميه رحمه الله في فتاوى انما من لم يعتقد خلي بالك دي بتعتقد اتفق بقى أعتقد... انما لم يعتقد وجوب الحب لما انزل الله على رسوله فهو كفر انما من لم يعتقد وجوب عشان كده لما يقول لي بقى استنى اربع سنين قلت له الكلام اللي فات ولا اربع ثواني ولا اربع ثواني ولا اعتقد اصلا جواز المستنى ولذلك ابن القيم رحمه الله عند المعاد المعادة وقت برسو ابن القيم رحمه الله قال اجزاد المعاد. لما ذكر فوائد صفة الطائف وانه طبعا الطائف ده حديره لما لك التاريخ بقى الشطم غير ما دوله احنا قولنا تاريخ او غير الله ان يجبه اصناب والسلام ده اختبتك على العمض ابن الوحادة هنتكلم ان شاء الله عن التاريخ الوحادة اللي من تمال قوي وانت تنزع في الشطم الديمقراطية قديمة يا رجالة سبع اربعه اا ده ليها اشي تاني جنائيه لكن انا زمان اول يناسب قضيتها لما ان بيت كانوا ببعض الطوغه قلت الله لك المهم ان هو اللي يبقى اللي ألوم في اللي بيبقى ست دي ان انا لان العام فممكن ثلاث سنين لا بطب سنتين لا بطب سنة لا بطب سكر لا بطب ثلاث آه... يام بطب شهر لا بطب ثلاث يام قال له فا... هل هو هبدا بقيت هبدا بسرسانة ثالثة ولا واحدة قال البداية الرحمن دليل على انه على انه لا يطرق الكفر لحظة مع الاسف الشديد ما يتجم له الفلوك اننا ارضى بنا نتكلم عن بقاء الكفر يلا يا جماعة رؤوا على مجلس الشعب اللي بيتسرع في مع ربنا اللي بيقولوا فإحنا آلهة مع الله اللي يأكلوا بلسان المقال فو بلسان الحال اللي بيعرضوا في شرع ربنا الجبار المكتجر الطافار بيعرضوا في شرع ربنا وقلوا يا رئيوكو الحكم للأغلبية الأغلبية تحكم على الله ده إيه ده بقى ملعونه وملعونه الأهل خلي بقى لا بقى تتقنعوذ ولا بقى المصارى فولت فيده حالة فبس ممكن يخليك رافي حالة ممكن لكن هي غرضة للجميع منها تلك لم يعتقد وجود، إذا اعتقد نصل المستحب اعتقد انهم اتواب يستمع ممكن يستمع سلسة ويتبسح ويتبسح ويتبسح أولكم 4 أموه بعد 4 أموه بعد 4 أموه ودجع أسرار في قيد لا يا أخوة. بل الديمقراطية هي جين المستقبل لما يستخدم فيها اكتجاه اكتجاه إن لم يعتقد ودوج الحكم لما أنزل الله على رسوله فهو كافر والكلام دا والنصد احنا قلنا بطوله هي اللقاء الفائل يقول ابن القيم رحمه الله لما كان بيرد على الطائفه اللي بتقول ان الواحد ممكن يوصل لدرجه ما حكيتكموا على المحاضره اللي فاتت ان ممكن الواحد وهو ما اكتشفش الطائفه قال لك ممكن يوصل لدرجه ان من اليقيني والابديو بتاع ان هو قديم يعبد على ربنا ازاي نقول ان اله سلبونا نتوجه الى اله ازاي نقول ان اله, إله كل حاجه وكلام ده عن صوفيه ونقلونا عن, عن فيو السؤال هو إذا ان ان هذا القول اللي كنا بنتكلم عنه في المدارس قال ان هذا القول اللي قلنا ان مش لازمه التاج الاول للشرائع يعني وممكن ان انا ما تديش ليها مقال من مؤخري قال ان هذا القول هو سوء ظن بالله وهو تعطيل للخلقه يا كده بيقول ان العالم نفسه العالم ده كله فراغ في خلطه خد زي زين ؟ قال لك الله عز وجل قال اتحدثت انما خلقناكم عبدا وانكم الينا ترجعون فده توهم بالله ان الاخره الناس وبعدين يقول لهم انتوا بالخيار ممكن بقى حد ممكن حد يحكمكم غيري يبقى انا خلقت مفيش الامر ولا حاجة ممكن ده توهم بالله يا راجل اللي بيعمل اختراعات اختراع باسمه عليك وبيطلع يعمل برا ودي شوفتوا بعض بعض اللي حصل في الثوره اختراعات كده جدا السنه اللي قبل كده ايام مبارك عبد الله صلى الله عليه وسلم واحده كده ونسبها لنفسه ودي بقى بتاعته خلاص طاول طاول يعني كده دلوقتي ما لاقيش ممكن تتذكر اسم في حل المساله دي لا يمكن ان الواحد يقرأه ولا قالنا عنده كده ده لقد اردت ان عمل امنت ان اكون ولو ان اكون امنت ان اكون امنت ان اكون امنت ان اكون امنت ان اكون امنت مدين من امنت ان اكون امنت ان اكون فالله عز وجل عز وجل وتبارك وتعالى يخلق خلقا ثم يكلهم اكون حتى ان اكون امنت الله اكون امنت ان اكون امنت ان اكون طيب العلم ان اذهب الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي العلم الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي اذهب اللي المكان الذي اذهب الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي اذهب الى الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي قال فقال من قال عن الاستغناء عن الوحي بالعلم لدني يقول هنا اما قصه موسى مع الخضر فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الحاد وقفر مخرج من المذهبه موضب لإراقك الزمن والفرق أن موسى لم يكن مبهوثاً خلال الخضر طبعاً الكلام إحنا لا في في كله، في اللقاء اللي فاتنس عايزيني الرابعة كله عايزيني يقوله في النهاية ابن الله رحمه الله قالت ومن اتدعى ومن اتدعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم قال الخضر مع موسى أو زوج ذلك لأحد من الهم خلالك نتزوجه او جوز ذلك لأحد من الأمة فليزد الإسلام وليشهد بأجهد الحق فإنه بذلك مفارق الهدين الإسلامي بالكليه. مدارك السلفين من جنة الأين روحي قرأنا ساعة الأين لجني تعرف ذلك وإحنا عرنا مرة لذلك اللي عايزين منها ايه؟ او جوّز لأحد من الأمة لذلك نقول لمسايحنا بمنتهى الصراحة توبوا إلى الله لما قالوا والله ما عليك يا جماعة يجوز خاطر المسألة تنشي احنا عندنا اكل الميتة توجود الى الله فنتم زوجتم الكفرة على الخلق واكثرتم العامة جاء بقال الله في بس اه حكلمك عن الأسماء في الكفرة عن الأسماء في الكفرة تاعي وخليني أقول الحين تاني ما شاء الله. ماي ماي ماي. شو أنا عايز أقول؟ اللي جنب اللي خلي خلي خلي خلي خلي خلي خلي خلي خلي سلام حلان محمد بن عبد الوهاب رحمة محمد بن صح الثالث عن محمد صلى الله من وسلم ان اللي حتصفت. مجرد من نعتقد ذلك لو بذلك لانه طبعا عارف ان ده امر لا يعتبر في لا من قصد ادماء اللي هو نيه طيب, طيب. أنت على النقد الثالث ده قال <سؤال> <كيخ اللي> <سؤال> في خليل في هذا التعليق عليه قال كمان يرى الديمقراطيه ودخول المجالس اللي صنعها انه يرى ان السوق تعطل السريع ولذا بيقول انك ممكن تحصلها هي وهي عشان خاطر ايه لما هنوصل من خلالها ان احنا اصلا طب انت بقى لي بقى متى ده اللي اثروا على الخير والحقي من الصبح ان شاء الله ونتكلم فيها ونقول كلام قال لما تعرف ان كان الكلام ده كلام يوناني قاله من قاله وكانه حال على حد فول يعني أمية قال في طاقة ما قال القول او كان نائما سأتى الكلام لو وصحه لنايم ان يقوله من ذا جائب كم بالك طيب السيخ الفوزان بس الفوزان كدير ما هو طالح الفوزان عضو الأبنى الدائمة لون كتاب كده اسمه الأجوبة الإيمانية قالوا له ايه ترايا فيه اخينا يدخل لاجه مستعب وكبه قال إنما دخل هذه المجالس فقد زوج الحكم غير مدوز يقول لك وثمين <تصفيق> مدوزه اقول له مهارت تتعل حضرت رتر نقط قلب تتعلن كلام هو الإسلام من قضي فات اللي كاتل بقال الحالس ومعتقد الإسلام وممتازم الإسلاميش اللي الإسلام طيب عمل شعل فبر ظاهر الحكم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 تلتسل تجلس تلتسل ان تكون لا اله لالله من اعلى صاحبها قال لما كانت مساملتك انها المنوك دفاعب أولا خور فمجرد يرى انه جاهد خرضا من الملة يعلم ولذلك قال بعض اهل الالم انه بمجرد ان ينيم ينيم ان يكون في, في ليه بقى فإنه مع الله لو تعمل والله ما لو أنت عايز حكم لو تعمد يقولك والله والله <أه> <أزل أه> بعد ما تقول صلاة على أبو سالم صح الكلام كمان, كمان. <تصفيق> أتقدر أتقدر أتقدر <تصفيق> <تصفيق> <جزي المالكة> وكلام غيره من الأهل الآل <تصفيق> والكفر في الحال الكفر في <تصفيق> الأهل في الحال اللي ناويه أضعه هو في هذا حكم سعى للحكم في الحكم غير من أنزل الله في الحكم خلي بالكم منه جدا منوقع في ذلك منكم وطبعا نحن يعني هو عمانا هذا الامر بشكل عظيم سواء كان من البداية دخول في الديمقراطية أصلا يعني الديمقراطية دي من التكلم خمسة وعشرين لكن حتى بمجرد رئيسي دم ما تقولنا عنه ولم يقل الأديان نت Allah وظلنا يعصوننا وتبانين وبعد, وبعد كده الكفر السراع اللي جلت في السؤال من وقع في سائم بالتوبة يا الله حالاً بالوقت حالاً يتوبه يا الله عز وجل يعني هو لا يجب أنك يموت وإن هذا هو الشك الأكبر الذي لا يغفره الله ولا عزه فيه إلا بذكره يجمعي أهل يعني كما التوبة إن شاء الله عز وجل أسأل الله عز وجل هو لي أستاني وأهلي أن يمسكتها ما بالإستاني حسن ألقاب به ما تنفاش لا تعتقد لا تعتقد الديمقراطية ولا تعمل بها ولا تعتقد الزواج <تحدث> في احد اسمها تاني للرأي انا مليش نعوه رأي تاني انا داعتي بطابة ربطلة فيني انا بفكرها فهو بطابة ربطلة فيني تقول له ربنا عقيدة كازمي اخوة كازمي كازمي كازمي له انا اعقودك بانها لا تدوين وانها قد وانني لا اعمالها ولا اراج ايضا بالتأرجى ايضا ايضا ايضا لحاجة مسيلك بقى لكن انا بشي ولا اقول بقول لا احنا كان كما يقول الغزالي رحمه الله ابن الزوز رحمه الله في الهاج المصطفين يقول لأتباع الغلماء وكذا قال فلو انك كنت جالسا في الظل والظمير ثم قام العلماء في السنة هتكون متابعة تنم انتخفت الشمس احنا عادينا في إلا أن يأتي بجليل معظمول أن يقول له الشمس ولا دليل على ذلك كما علمتم وإنما هو كلام مرسل عشان أن العجل لا تنشي في الدنيا متعبطلة قبل حنعمل عند الحد ثاني السلام اللي ممكن يقولوا مع بعض لأنه بنحل مسألة جزئية معاييرين صغيرين من مع بعض وإحنا في وإنت في إنما ده في, في كان ينبغي يكون في وهذه مسألة نسال الله عز وجل ان يجعلنا ويكملنا من الجزاء البادر فاذا ما ينتهى فعقر هذا ينتهى وكل قول هذا وساتر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته